بدأ قلبي يتعلق بتلك الفتاة وهي كذلك تعلقت بي. خطبتها من أبيها لكنه أبا أن يزوجني لفقري ثم انقطعت عني بعدها فلم أعد أراها ولا أرى أمها وبقي قلبي معلقا بتلك الفتاة وبعد سنتين أو ثلاث كنت في طاربي أنتظر الركاب فجاءت امرأة مع طفلها وطلبت ان انقلها الى الضفة الاخرى فلما ركبت وتوسطنا النهر نظرت اليها فاذا هي صاحبة الاولى التي فرق ابوها بيننا ففرحت بلقياها وبدأت اذكرها بسابق عهدنا والحب والغرام لكنها تكلمت بأدب واخبرتني انها قد تزوجت وهذا ولدها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 وهي تنظر إلي وتبكي وتتوسل لكنها لا تستجيب لي فغمست رأس الطفل في الماء وشدت عليه الخلاق وهي تنظر وتغطي عينيها والطفل تضطرب يداه ورجلاه حتى خارت قواه وسكنت حركاته فأخرجته فإذا هو قد ماء فألقيت دسته في الماء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 وسبحان من يمهل ولا يمهل ثم قطع رأسه. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعل. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي. ukura